من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وأما الروافض فاقوالهم في فرقهم مختلفة وأشرهم الغلاة ولهم مسائل فظيعه منها أنهم يقولون علي بن أبي طالب أفضل من جميع الانبياء وقد أجمعت الأمة على تفضيل الانبياء عليه وعلى سائل الصحابة قبل خلق المخالف قبل خلق المخالف ومنها أن عليا عندهم في السحاب يقاتل آداءه وأجمع المسلمون أن جسده في القبر مدهون ومنها أن, عند أن عندهم يرجع آخر الزمان ويقولون إن, إن جبريل غلط بالوحي على محمد ومنهم من يدعي فيه الإلهية وعندهم القرآن غير, غير وبدل وغير ذلك من القبائح لا الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام علينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الفصل عقده المؤلف في بيان الروافض ومخازيهم قالوا اما الروافض فاعطالهم في سرقهم مختلفه فاشرهم الغلاف ولهم مساء فظيعه المؤلف رحمه الله جعل الروافض فرق متعدده والمعروف ان الشيعه فرق متعدده او ان الروافض فرقه من فرق الشيعه اذا قيل الشيعه كما ذكر اصحاب الفرق ك كالبغدادي في الفرحة السرق وغيرهم المكتب في الفرق والبلل والنحال وكذلك الحزم وغيره الشهر الثاني في المبلل ذكروا يذكروا أن الشيعة 24 فرقة منهم الغالي ومنهم غير الغالي ومنهم كافر ومنهم على حسب العقيدة وأن أشد, أشد الفرق غلاثا النصيرية النصيرية أو لا أشد غلاث الشيئة الذين يقولون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله هذا إلى الناس فيه. ثم يليهم المخطلئة الذين قالوا إن جبريل أخطأ بالرسالة وقالوا إن الله أرسل جبريل بالرسالة إلى علي ولكن جبريل خان ووصلها, ووصلها إلى محمد ويقول قولته المشورة خان الأمين خان الأمين على جبريل وفد بها يعني الرسالة عن حيزرها لقب علي قال الأمين وصد الرسالة عن عيدرة إلى محمد فهو لا كفر بيجمع المسلمين. الفرقة الثالثة هي الرافرة ثم رافضه لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين. لما سألوه عن نبي بكر وعمر فترحم عليهما وقال هما وزير جدي رسول الله فرفضوه فقال رفضتموني رفضتموني ثم الرافضه وكانوا قبل يسمون الخشبية لأنهم بالخشب يقول ما فكرة حتى يأخذ المهدي المنكبة ليه دخل الآن كتاب الخشب ثم الرافضة وبعد ذلك لما طلع عليهم أحمد يعلو الوصايا قال خميني وصي له حتى يخرج المهدي المنتظر ويسمونه وصية الفقيه ثم فويسمون الرواه ويسمون الإمامية ويسمون الاثنين عشرية لأنهم يقولون بإمام الاثنين عشر كما سمعتم سبق في دابس المضاع عددنا أنما 12 أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن الذي لخص ذاب ثامره من نسل الحسين بن علي سنة ستين ومبئاتين ويسمون الإمامية لأنهم يسمون بإمام الثنى ويسمون الإثنى لأنهم يسمون بإمام الثنى عشر وثم بالرافض لأنهم رفضوا ذاب العلي ومذهبهم عندهم ثلاثة من الكفر النوع الأول أنهم يعبدون آلبي وتوسلون بهم علي وفاطمة وحسن الحسين عبدوهم يدعونهم يصفوا لهم العباد الثاني أنهم كذبوا الله في تذكية الصحابة الله تعالى ذكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة وهم يقولوا كفار كفروهم فمن كفر من ذكر الله ووعدهم بالجنة فقد كذب الله وكذب كذب الله كفر ثم أيضا هم الذين حملوا الشريع علينا هم الذين قليل علينا قرى السنة والصحابة إذا كان كفار كيف يثقوا بديننا قوله كفار؟ هل يوثق بالدين للإسلام إذا كان نقل في كفة قالوا كلهم ارتدوا وكفروا وبعدوا فاتبا صورا ولا بلقى لا أربعة الذين وافقوا علي المقداد وكذا وابو ذروي وجماعة والباقي كفروا نعوذ ارتدوا وغيروا وبدعوا ووحفوا النصوص التي فيها أن الخليفة علي وهو له أبو بكر مزورا وبهتانا ثم وله عمر زورا وبهتانا ثم وله عثمان زورا وبهتانا ثم وصلت النوبة إلى علي الذي هو الخليفة الأول الثالث انهم كذبوا الله في أن هذا القرآن محفوظ الله تعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ قالوا لا قران مهما محفوظ طارسلها طارسلوا ولا وله قال كتب هناك مصحف وسمى مصحف فاطمه يقول يعادل المصحف الذي بين ايديكم ثلاث مرات حتى كتب بعض الشيعة كتاب ألف وألف سباه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارض اثبت ان كتاب الله محفوظ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب العرب هذه فترة واحدة هناك أيضا فرق أخرى زيدية من الزيدية الذين يفضل العالية على عثمان هؤلاء مرتدئة فتبين بهذا أن الشيعة طبقات سرق منهم الكافر ومنهم المرتدئ على حسب العقيد المؤلف دي على الروافض سرق معروف أن الروافض سرقة هم واحدة فطة واحدة قال لهم الرافضة وقال لهم الإمامية وقال لهم قالوا لفام الرواة استعقوالهم في فرق مختلفه واشرهم بالغلاه ولهم مسائل فضيعه منها انهم يقولون علي ابن ابي طالب افضل من جميع الانبياء نعم يقولون افضل من جميع الانبياء ويقولون يثر في الكون فلانه يقول هو الاله بعضه فليه الله بالله وقد اجبت الام على صف الانبياء عليه وعلى سائل الصحابه قبل خلق المخالف ومنها ان عليا عندهم في السحاب يقاتل اعداء الله يقاتل اعداء وين علي في السحاب وهات ودفن واجب على ان جسده في قبر ومنها أن عندهم يرجع أنه عندهم يرجع في آخر الزمان، يرجع علي في آخر الزمان، ويقول أن جبريل غلط بالوحي على محمد، عرفنا إن هذا عرفنا من هذا قول مخطئ، ومنها أن من يدعي فيه الإلهية، وهذا من نقول عليه هو الإله، وعندهم القرآن غيظ وبديل، وغير ذلك من القبائح، لا شك أن قبائح الراس والأمخ الكثيره منهم أنوثة وكذب وذل وقد ذكر اهل العلم وخازيه في بعض كتبهم سبيلا وتحذيرا من ذلك العلمه والعلماء في السنة للخلال وشرح اعتقادها للسنه وغير ذلك من كتب كتب العقائد كلها ذكرت عقائد الرافعه نعم ركن واما المرجئه فقال احمد هم الذين يقولون من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لَنْ يدخل النار أَصْلًا يعني هؤلاء المرجعة المرجعة التي أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم ثلاثة أصنام للفساد صنف يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل في أعمال القلوب وهم أكثر فراق المرجعة ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهب ومن السبع. وصنف يقولون هو مجرد قول اللسان. وهذا لا يعرف لأحد قول الخرابية وصنه يقول هو تفتيق القلب وقول اللسان وهذا هو بشروع عن أهل الثقر والعبادة منهم وقلت لكم أن المرجع اربع فرق. الفرقة الأولى الجهبية الذي يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب فقط والكبرجة للرب بالقلب وهؤلاء, وهؤلاء هم الغلاشة وهذا أفتق قول في تاريخ الإيمان الثاني الخرابي الذي يقول الإيمان هو النطق باللسان اذا نطق باللسان فهو الله ونفذ رسول الله فهو ولو كان مكذبا بقلبه لكن يخلد في النار فإذا نطق باللسان فهو كامل الايمان وان كان مكذبا يخلد في النار على قولهم التناقض يكون مؤمن كامل الايمان ويخلد في النار الطائفه الثالثه الاشعرييه والماتريديه يقول الايمان تصديق القلب فقط وهذا رواه على الإمام في حديثه وعليه اكثر الروايات الفقه الرابع وردت شقها الذي يقول الايمان تصديق القلب وقول اللسان وهو وهذا مذهب الامام بحنيفة وعليه احسن واصحابه والاعمال يقولون مطلوبة هم طائفه من السنه صلاه الصيام والزكاة والعمل مطلوبه والواجبات واجبات والحرمات والحرمات لكن لا تدخل في مسمى الايمان عليه واجبات واجب الايمان وواجب العمل والعمل شيء والايمان شيء واعمال السنه يقول العمل, العمل من الايمان فكل الاعمال داخله مسمى هي يقول يقولوا اما فقال احمد هم الذين يقولون من قال لا اله الا الله محمد رسول الله وفعل الشاعر المعاصي لا يدخل النار افلا هذا التحديث يقولون إذا, اذا صدق بقلبه دخل الجنه هو لا ولا يضره لو فعل جميع المنكرات والكبائر بل حتى لو فعل جميع المعاصي ما فاضل ما دام انه صدق بقلبه وهو يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا ياخذ باقيه وكما سمعتم أنهم أربع شراء وشلقها الرابع من هذا السنة الذي يقول الإبان هو تفتيق القلب وإطلاق المساء نعم في السالمية وهي إلى أهل السنة أقرب إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان رائيا للخلق وهم في العدم كما هو رائي لهم بعد الوجود وعندنا كان عالما بهم واما الرؤية فبعد الخلق لهم كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وقالوا أسجد إبليس سجد إبليس لآدم في الفاني وقالوا إيه سجد إبليس وقالوا سجد إبليس لآدم في الفاني وقالوا لله سر لو أظهره ولبطل التدبير وكذلك للأنبياء والعلماء وهذا كفر وقالوا إبليس ما دخل جنه وقال وقالوا الكفار يرون الله في الآخرة ويحاسبهم وغير ذلك مما قد أفردت معهم إن على هذا السالمية فإنسان السالم الجواليقي يقول هم إلى أهل السنة في أقرب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قربهم من السنة يقول كذلك السالمية أصبع الشيخ ابن حسن بن سالم هم في غالب أحوالهم على قول على السنة وجماعة لكن لما وقع في بعض أقولهم من الخطأ زاد في الرد عليهم وصنف في الرد عليهم يقول لهم إلى السنة أقرب لأنهم يثبتون, يثبتون على إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان رائيا للخلق وهم في يقول يقولنا الله يرى الخلق قبل أن يخلقهم كما هو رائل لهم بعد الوجوه وعندنا كان عالما بهم قبل أن يخلقهم وأما الرؤية فبعد سطيبهم كما قال تعالى الذي يراك حين سأفو وقالوا سجد إبليس لآدم في الفاني كيف سجد له في الفاني؟ ابليس كيف سجد له في الفاني ابليس كيف نعم سجد كما اخبر الله الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين هذا قول مناقض للدخول كيف سجد إبليس في ادم في يعني قبل ان يخلق قول لا يستسر عقل وقالوا لله سر لو اظهرها بطل التدبير وكذلك الأنبياء والعلماء قالوا والف هذا كفر فقالوا إبليس ما دخل جنه هذا نص. نص القرآن الله تعالى أهبطهم إلى جميع وقالوا الكفار يرون الله في الآخرة ويحاسبهم وغير. يعني ينكروا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم ومن إلا محجود وغير ذلك مما, مما قد معه معهم صصل والكرامية قريبة أيضا إلى أهل السنة ولهم التشبيه وقد افردت المسائل معهم في كتاب نعم الكرامية اتباع محمد بن الكرام كما علمت قولهم في الإيمان يقولوا الايمان النطق باللسان ولو كان مكذبا بقلبه فاذا نطق باللسان فهو مكامر الايمان واذا كان مكذبا بقلبه يخلد في النار فيزم على قوله مو مكامر الايمان وخلد في النار وهم عندهم وهم مشبهه والمؤلف يقول افضل له كتاب قال الشيخ الإسلام بن رحمه الله الكلابيه وكذلك الكراميه فيهم قرب الى اهل السنه والحديث وإن كان في مقاله كل من الأقوال فيوخذوا على السنة والحديث يعني انهم قريبين من اهل السنة في إثبات على الصلاة والصفات لكن لهم, لهم أقوال يوافقون على السنة والجماعة إلا أنهم يقولون ان الكلام والخلق كان ممتنعا على الله ثم قال ابو فصار ممكن ومثلتون فتره يعطلون فيها الرب عن الخلق والكلام هذا من الخالفة والسنة يقول الكلام وصلنه بدايه وهذا السنة يقولون أن الله تعالى لم يزال ولا ولم خالق. خالقا هذه من العقائد الحالفة في هذا السنة نعم وصلن والإسماعيلية يعتقدون القول بقدم العالم وتعطيل الصانع وإبطال النبوة وإنكار البعث والنشور وإبطال العبادات وغير ذلك نعم ذكر الشيخ السابع أن قريبا قديم منها السنة وأنه في صفاته والقدر والوعد أشبه من كثير من طوافها الكلام. أما الإسماعيلية الإسماعيلية يقول الإسماعيلية فيعتقدون أنهم كذب العالم. الإسماعيلية معروف أنهم باطنية. بعضهم يقول أنهم من غلاس الرافضة أنهم من غلاس الرافضة يزعمون أن جعفر بن محمد مات. وأن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل وانكروا أن يكون إسماعيل مuğتها في حياة أبيه وقالوا لا يموت حتى يملك لأن به قد كان يخبروا أنه وصي هو الإمام بعده قد كذبهم في هذه المقالة جميع عهل التواريخ لما صح عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر ولهم ألقاءهم كثيرة يسمون الباطرية يسمون القرابطة يسمون الملحدة وغير ذلك من المقالات فالإسماعيلية يسمون الباطنية يسمون القرابطة, يسمون الملحدة بعضهم وبعضهم سيمرافض الآن هؤلاء إسماعيلية معروف أنهم يستويلون إسماعيل بزعفر من عقيدتهم يقول بقدم قدم العالم وهم يوافقون الفلاسفة يقول بقدم العالم معناه إنكار لوجود الله يقول العالم قديم يعني ليس له أول أو له بداية ومعنى ذلك أن العالم غير حادث وأنا قديم كقدم الله فهذا معناه إنكار لوجود الله يقول بقدم العالم يقول به مثل إرسطو وأورث الفرابي وقالوا عليه كان الفلاسفه الفلاسفه يثبتون الرب سبحانه وتعالى والالهيات والبعاد ويقول ان العالم محدث ويعظم الشرائع في الاله والإلهيات في الجملة ثم حتى كان اخرهم افلاطون فتتلمذ عليه ارسطو وقال ارسطو طاليس فخالف تلميذ شيخه تلميذ العاق خالف شيخه. وابتدع القول بكذب العالم اول ما قال بان العالم قديم ارسطو وكان شيخ افلاطون يقول بأن العالم حاليا وكان مشتكا يعبد الاوثان وهو اول من ابتدع التعليم المنطقيه اول, علم المنطق. أول ما من ابتدعه ارسطو ثم جاء نصر الفارابي يسمونها المعلم الثاني و المعلم الاول فاخرجها الى الصوت ثم جابوا علي بن سينا بن سينا اللي كتاب القانون في الطب وحاول أن يقرب فلسفه من الإسلام وهو في محاولة الشديدة لم يصل إلى موصلة إلى الجهبية الغالية في التجههم الجهبية الغالية في التجههم أسدوا وأصحوا مذهباً من مذهب إبن وكان يقول عن نفسه أنا وابي من دعوة الحاكم العبيدي والحاكم العبيدي, العبيدي رافي رافض الخبيث لا يؤمن بالله ولا ملايشه ولا كتبه ولا رسله ولا يوم الآخره وقاله ومع ذلك يطنطن بعض الناس يقول أبو علي بن السيناء الفيدسوف الإسلام ما هو فيدسوله؟ ملحف لكنها ويكتب فيه بعض الناس بعض الصحفيين وغيرهم فهو الملاحده هم يقولون بقدم العالم ويوافقهم الاسماعيليه اسماعيلية باطنية وقرامطة يقول العالم قديم واللي يقول العالم قديم معناها نكر وجود الله يعني العالم هذا ما له محكم ما له أول قديم ما له خالق وهذا منكر لوجود الله من عقل والاسماعيليه يعتقدون طلب قدم العالم وتعطيل للصالح يصل الرب من الخلق قالوا أنه ليس بإخالك ويبطل النبوات، يبطل النبوة، ليسوا عليه ينكرون النبوة، وينكار البعث والنشور ويبطل العبادات وغير ذلك، وإيش بقي من الشر؟ جمع ما ترك شيء من الشر يقول العالم قديم هذا أنكر وجود الله هذا كفر، تعطيل الصانع عطل الصانع من الصفات هذا كفر، وقالوا عطل النبوة هذا كفر ثالث، وانكار البعث هذا كفر رابع، وعطل العبادات كما في الصلاة ولا صيام الكفر. هؤلاء لا هؤلاء يقالهم الساعيديين، يقالهم الباطنية، يقالهم الملحدة. بعضهم يسميهم غلات الرافضة. أستغفر الله واسلام. أخبت، أخبت الطوائف الباطنية، أخبت من الغلاطين وحقت من غيرها، وأخبت من اليهود والنصارى. يقول شخص يسمي تري، يقول شخص يسمي، أجمع العلماء أجمع على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. الباطنية، الساعدية، والأجمع العلماء على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. أستغفر الله واسلام. ومنهم من يفسر العبادات بأهواء يقولون عبادة لها باطن و لها ظاهر الباطنين الباطنين يقولون وهم بعض منذهب يقولون بعضهم يقولون العبادة لها باطن و ظاهر فالصلاة لها ظاهر و لها باطن ظاهرها الصلاة فيخص اللي يطلعها المسلمين وباطنها تعداد خمس الأسماء علي و وحسن وحسين حسن و إذا عديت الخمس هل ذ hur الظاهر والصيام يقولون صرöstينهو ف الصيام له ظاهر و باطنه أشياء مشاهد رضى كما رفضهم المسلمون وهذا هذا الظاهر والباطن كتب سر المشايخ كتب سر شيوخه إذا كتب سر شو هذا والحج له ظاهر وباطن ظاهره الحج لابد الله الحرام كما يحج المسلمون وباطنه السفر إلى شيوخه حول علم هذا هذا العبادة وهذا العقيدة عندنا أكثر الناس هم الباطريين أكثر من اليهود والتصالح وأكثر من الوثنيين نعوذ بالله من الشيطان <تصفح> <تصفح> وفق الله جميعا جاءت دور الأرسل الآن إن شاء الله <تصفح> <تصفح> من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في الاجتهاد المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات وقد نص عليه أحمد على تكثير جماعة من المتاولين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الرؤية وخلق الأفعال وهم القدرية والمعتزلة والجهمية وقطع أيضا على كفر اللفظية وأما المرجع فعلى تفصيل وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا وبدلا فهم كفار وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم الخوارج كلاب النار والروافض مثل مثلهم لما لما قالوه واعتقدوه وقد أفردت كتابا بالاثنتين وسبعين فرقة ومذاهبهم وبعض أدلتهم وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبد الله ورسوله بينا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد هذا القصل في الاجتهاد والمراجب الاجتهاد, الإجتهاد في أصول الدين هل هناك كتاب في أصول الدين؟ قالوا الله رحمه الله المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين وهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة هم السنة والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره ويؤمن بان القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق هؤلاء هم مصيبون وليهذا قال ما لفهم المصيب واحد من مجتهدين في أصل الديانات أما أهل الحراف وأهل الكفر فلا يسمون مجتهدين هنا ولهم على ملاب فلو قال إن المعتزلة إذا قالوا بحلق القران إنهم مجتهدون ولا يقال إن الحرورية لا يقولون إن في كل مكان مجتهدون بل كفر هؤلاء لأنهم خالف للمصيبه ولا يقال ان الجهميه الذين كفروا اسمهم الصفات مجتهدين ولهذا قال المصيبه واحد المصيبه واحد من المجتهدين في اصول الديانات الاجتهاد ما يكون في الامور الشرعية الاجتهاد يكون في الامور الشرعية اما اصول الدين التي ادلتها قطعيه واضحه فليست محل الاجتهاد كون الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما مهم محل الانسيان هذا كون الله أوجب الصبر رمضان أوجب الصلوات الخمس اوجب الزكاة اوجب الحج الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل اليوم الآخر هذا ليس محل الانسيان ولهذا المصيب هم الحق المؤمنون ولهذا قال من المصيب واحد من المجتهدين في أسر الديان وقد رص عليه احمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين إذا بخلق الذين يقول القران مخلوق أو لا كسرهم لينال رحمته. وليس الرؤية الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة كسرهم الأعمى. وخلق الأفعال الذي يقول العباد خالقون لأفعالهم وهم قدرية ومتذلة. قدرية ومتذلة يقول العبد خلق فعل نفسه. قدرية علم. عامة القدرية هؤلاء ليس وإنما ممتدعة في أجل التي حصلت لهم لكن قدرية الأولى الذين عنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم إليه حتى تقعها ولا يكفرها لكن انكروا هؤلاء أما قدرية عامة القدرية المتوسط والمتأخر والذين يقولون العبد أخلقوا على نفسه فهؤلاء قالوا من باب الشبهه التي حصلت لهم فلا يكفرون هذا الصحيح والمؤلف خلق الأفعال ومقدريهم معتزلة والجهمية في فرق بينهم الجهمية كفرهم خلس سنة تعالى وكما سنة أما القدريهم معتزلة فهم قدرية في الأفعال معتزلة في الصفات إذا كانوا يكون الصفات وسط الأسماء الجمهور على أنهم مقتدئة ومن العلم كفره يقول أيضا وقطع أيضا على كفر اللفظية أحبا قطع على كفر اللفظية الذي يقول الذين يقول أحدهم لفظي بقرآن مخلوق هؤلاء اللفظية وأما المرجئه على تفصيل نعم المرجئه الغلاه الذين يقول الإيمان هو تفصيق بالقلب ومعرفه بالقلب والأعمال ليست واجبة ليست مطلوبه هؤلاء كفر وهم الجهمية جهمية المرجئه الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب مجرد تفصيق القلب والأعمال لا تذكر في مسلمان ومسمى الإيمان وليس مطلوبها هؤلاء كفر أما مرجئه الفقهاء وهم حنيفه واصحابه الذين يقولون ان العمر غير داخلهم مسمى الايمان لكنها مطلوبة فهو لا طائفه السنة. من السنه ولهذا قال من والمرضيه قال تخفي وأما الخوارج فمن فسق منهم عثمان وعلي وقالوا غيرا و بدلافهم كفار وذلك لان الله زكاهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنه ومن عثرهم بالسنه بالجنه فمن فسقهم وقال انه غير قد كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم مما كذب أن كفر وقال النبي صل الخوارج كلاب أهل النار هذا الحذروا الإمام محمد من واجهه من ربيعه في والخوارج كما في الجمهور على أنهم مبتدعون ومن العوام كالفرع في عن الإمام محمد كفرهم قال الشيخ الإسلام السبيعي رحمه الله إن الصحابة عاملوهم وعاملت أهل بدائع يقول والروافض ومثلهم لما قالوا واعتقدوه اعتقدوه لأن مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تكثير الصحابة لأن الصحابة لأن, لأن الله تعالى ذكر هذا وعدلهم وعلهم لجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر سبق أيضا أنهم يعتقدون ان القران غير محفوظ فأنه لم يفق منه إلا تكذيب لا الله في قوله إنا نحن, انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا نوع آخر من الكفر عند الرافض وهناك نوع ثالث أيضا طبس ثالث من الصف الكفر وهو انهم يعبدون على البيت قال المؤلف رحمه الله وقد فردت كتابا بالاثماثين والسبعين فرقة ومذاهب أماثين أذنتهم وآجبت عن جمع ذلك بحمد الله ومنه يعني أن المؤلف له كتاب في عجل فرق ستاثين والسبعين فرقة المبتدئة قال إن شاء الله المؤلف دائما يقول إن شاء الله إذا دعا قال إن شاء الله سبق ان شاء الله استثناء والاستثناء لا, لا يكون في الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وخذني ان الله اللهم احمد الا كان من باب الخبر مثل ما ورد في طهور ان شاء الله نعم فصل والحمد لله الذي اعاد اهل السنه وائمتهم من هذه المقالات الفاسده والاعتقادات الواهيه ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم النيره الواضحه وجنبهم الاقوال الفظيعه الفاضحه فاقوالهم في اهل البدع مسموعه واقوال غيرهم فيهم بسب الحق مدفوعه هم المجموعون على انما شاء الله هم المجمعون على شاء الله كان وما لا لا يكون وعلى انه خالق الخير والشر وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لا يختلفون في شيء من هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وبدعوه وهجروه نابذوه وباغضوه تقل عندك وباغضوه وبدعوه نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه نعم هذا الفصل فيه المؤلف رحمه الله بين أن الله تعالى برّع أهل السنة والجماعة من أقوال مبتدئة وأفعالهم برّعهم من البدع ونزّحهم وعصمهم سبحانه وتعالى والله المؤلف حمد الله على ذلك قالوا الحمد لله قال للسراق فهم استحقوا للحمد جميع أنواعه والحمد لله, والحمد لله الذي أعاد أهل السنة هذه نعمة عظيمة يخفض الله عليها الحمد لله الذي أعاد أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة أي مقالتها البدع والاعتقالة الوأهية والله تعالى أعاد اهل السنة من الأقوال البدعيه ومن الاعتقالة البدعيه وعصمهم. ولهذا قد وهب لهم من الأسلام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله النيره في ورحة وهبهم الاعتصام في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة وجنبهم الأقوال الفظيعه الفاضحه في أقوال البدع فأقوال أهل أهل فأقوالهم يعني أهل السنة في أهل البدع مسموعة وأقوال غيرهم فيهم ثم بالحق مدفوعة ثم ذكر شيئا من عقيدة السنة الجماعة فقال هم المجعون على أن ما شاء الله كان وما لا شاء لا يكون خلافا للقدريه الذين يقولون إن الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يكون فالله يشاء للعبد ان يفعل المعصيه ان يفعل الطاعه ولكن العبد هو الذي يفعل المعصية عنده يقول ان الله ما شاء المعصية العبد هو الذي شاء فالمعتدل يقولون القدير يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لا يشاء ويكون قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء قد يشاء الله للعبد ان يفعل الطاعه فيفعل المعصية وتغلب شيئا العبد ان الله وقد يكون ما لا يشاء يكون يعني يقع في الوجود معصية العبد والله لا يردها ولم يشاءها والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اما ما يقولون قد يشاءوا ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وعلى انه خالق الخير والشر يعني من عقيده السنه وجمع الله خالق الخير والشر قول الله خالق كل شيء المعتزله يقول الشر ما خلقه الله العبد يخلق الخير قبل انه يقولون إن العبد هو الذي يخلق الخير والشر افعاله ويخلق الطاعات والمعاصي حتى اذا خلق المعصيه يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الاجر واجره واذا فعل معصيه وجب على الله ان يعذبه ويخلده في النار وليس له ان يعفو عنه لان الله لا يغفر عينه هكذا يقول المعتزله القدريه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا معتقد بسنة خلاف المعتزله وعلى أنه يرى يوم القيامة خلاف المعتزله والجهنة الذين أنكروا لئة الله قد يراه المؤمنون وعلى تقديم الشيخين بكر وعمر خلاف للرافضة الذين يقدمون عليا وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم خلاف المعتزله الذين قالوا إن النعيم والعذاب بكل الروح وأما البدن انكروا نعيمه وعذابه لا يختلف شيء من هذه الأطول ومن فارق المشيء منها نابذوه انا يعني ناقشوه وباغضوه وبدعوه اعتقدوا انه من البدع وهجروه نعم اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال اخبرنا عمار بن احمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو جعفر المنقري قال قدم علينا محمد بن عكاشه الكرماني سنة خمس وعشرين ومئتين فسمعته يقول هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة لما رأيت وسمعت من أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وقيع بن جراح ومحمد بن يوسف الثريابي وسعيد بن حرب وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن, المحب بن المحبر وعبد و ابن سوار, سوار, سوار، وشبابه ابن سوار، نعم. وشبابه ابن سوار، وعبد العزيز ابن أبان، وابو نعيم، وابن نعيم، الفضل ابن دكين، ويعلا ومحمد ابن عبيد القنافسي وعبد الله ابن داود، وقبيصة وسعيد ابن عمار، وقبيصة، وقبيصة وسعيد ابن عمار، وزهير بن نعيم، وأزهر بن سعيد السمان، السعد. و... وأزهر بن سعد. وأزهر بن سعد السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنضر بن شميل وأمية بن عثمان الدمشقي وأحمد بن خالد الدمشقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحارث الدمشقي وعامة أصحاب بن مبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عمر الضرير الرضا بقضاء الله والتسليم, والتسليم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والخصومات والجدال في الدين والمسعى الخفين والجهاد مع الخليفة وإن, عم وإن عمل أي عمل وصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر والصلاة على من مات من اهل قبلة سنه والإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص والقرآن كلام الله والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور وأن لا, وأن لا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا وأن لا نكثر أحدا وإن عملوا بالكبائر والكف عن مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم المؤلف رحمه الله نقل بالسند من الشيخ أبو الحسين علي محمد المعدل إذا قال قدم علينا محمد العكاش الكرماني فالسندس يقول هذا ما أجمع عليها والجماعة هذا والجماعة نقل المؤلف رحمه الله عقيدة بالسنة والجماعة بالسند وسرد عدد من العلماء والأعين كلهم يعتقدون هذه العقيدة منهم هو كعب المجر... سفيان بن عينه وكعب بن عبد الصمم عينه امام معروف بن جراح الشيخ الشافعي واحمد نقل عدد وقال طيب عقيدتهم فقال عقيدتهم الرضا بقضاء الله بالذوره بقضاء الله الا تسخطوا قضاء الله وقدره ويسلمون الامر والتسليم لامر الله وافضو لحكمه يثقون على ما حكم الله الكوني القدري لعلمهم ان الله حكي والاخذ بما امر الله يعني انت تتبع أمر الله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة داروا ما بقي من الربا والنهي عما نهى الله عنه لا تقربوا الزنا لا تاكلوا الري... لا تاكلوا الربا يمتثلون الاوامر ويجتنبون واخلاص العمل يخلصون تكون اعمالهم لله وما عمروا لابي عبد الله مخلصين له الدين يخلصون أعمالهم لله يريدون بها وجهه هذا هل... هذا عقد هذا السنة والجماعه والايمان بالقدر خيره وشره يؤمنون لأن الله قدر الاشياء خيره وشره ما يسرهم وما يسوءهم وترك المراء والخصومات كذلك ترك الجدال والممارات حتى تطلب صاحبك ترك المراء والخصومات في الدين والجدال في الدين والمسحه الخصفين يعني يرون يعتقدون جواز مثل الخصفين المسحه الخصفين مساله فرعيه تكتب في, في مسائل الفروع لها فروع لكن العلماء يرسمونها في العقائد قصهم الرد على الرافضه لان الرافضه لا يرون مسحه الخصين الرافضة يقولون من عليه خصان وجب عليه خلعهما مع ومسح ظهور القدمين. واذا كانت الرجل الرجل الرجلان مشفتين وجب عليه نمسح ظهور القدمين فقط ما يغسل الرجلين يمسح يبل يده بالماء ثم يمسح ظهور القدمين كما انتهى. هذا اذا كانت الرشفتين وان كانت كفيهما خصين وجب عليه نخلع الخصين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين. هذه العقيده فاسده جعلت العلماء يذكرون حقيقة مسح الخفين في كتب العقائد. فيقولون ونرى المسح الخفي من الخلاف للراضة الذين لا يرون مسح خفين. وينال المسألة فرعية تفصيل بصف الخفين, الخفين ومسح يمسح وكم يمسح المقيم وكم يمسح وشروط المسح الخفين وأنه لا بد في من, من الطهارة ولا بد من سف المفروض هذه مسألة فرعية. لكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد الرد على الراضة الذين يعتقدون أنه لا ينسح الخفين ولا تغسل الإجلال. فاستوى الله العافية قال والجهاد مع الخليفة وينعم إلى أي عمل كذلك المعقد هذا السنة الجهاد مع ولي الأمر وينعم إلى أي عمل يعني ولو فسق ولو جار ولو ظلم والصلاة الجمعة خلف كل بر وفاجد صلاة الجمعة إذا كان الذي صلىها إمام المسلمين أو الأمير أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة وكان الإمام فاسق صلى خلفه ما دما أنه مسلم ولا وين ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند داهر العلم مبتدع صلاة الجمعة خلف كل بره وفجل وصلت على من مات من أهل قبلة سنة ولو كان عاصي وفاسقا إلا اذا كفر يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقبل على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله فمن مات على كفر لا يصلي عليه ومن مات على إيمان يصلي عليه ولو كان عاصي لكن بعض المعاصي يسرك أهل, أهل, أهل, أهل العلم والفضل اصلت عليه رجعا للاحياء مثل قاتل لنفسه ومثل الغال لأنه يستخر عن عن الصلاة عليه تجرى للأحيان والصلاة على ممتن من قبل والايمان والإيمان قول بالعمل خلاف المرجع الذي يقول الإيمان قول القلب فقط والإيمان يزيد وينقص كذلك سنوات جماعة يقول الإيمان يزيد وينقص صم المرجع يقولون لا يزيد ولا ينقص والقرآن كلام الله خلاف المعتزل الذين يقولون مخلوق والصبر تحت رواء السلطان على ما كان من عدل أو جو هذه عقل السنوات يصبرون على السلطان ولا يخرجون عليه ولو كان جائلا ولو كان ظالما جمع للكلمة جمعا للكلمة ودفعا للمفاسد التي ترتب على قتراف عليه والنصحة مبنولة من أهل الحل والعقس إن قابلوا فلحب لله وإن لم يقبلوا فلا قد يدف فوضي إن قابلوا فقد يدن نسع إن قابلوا فالحمده فقد يدن نسمع عليهم والله هو الذي يحاسب الجرój أما الخروج فلا يجوز ولهذا من العقس والصنة والجمعة الله يخرج على الأمر بالسيف وإن جاروا خلف اللي أهل بدعة يعني هذا عقد أهل بدعة الخوارج خوارج والمعتزلة والرافضة هو الذين يأخذون على الإمام ولا يرون بالمعاق أما الصن هو جماعة فلا خذاء ولا ينزلوا ولا ولا أنزلوا أحد من أهل القبلة جنة ولا نار هذا عقد السنة الجماعة القبلة لا يشهدون لهم بالجنة ولا بالنار لكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء إلا ما شيد له النبي نصوصه إلا ما شيد له نصوصه ولا لا نكفر أحدا وينعملوا بالكبائر كذلك لا يكفر احد من القبلة وينعمل بالكبائل لكن نوجدون المحفن الخير ويحافون عن المسيح وكف عن مساوي أصحاد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وكف وعم ما اشتر بينهم هذه عقلنا كف والسكوت عن عما حصل بينهم واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما عنهم من الهفوات وسيأتي في آخر الرسالة فصل خاص للصحابة قال المؤلف أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فترتيبهم في الخلاف في كترتيبهم في الخلاف هذه عقل الفنوجبة خلاف الخوارض والرافضه نعم قال محمد بن عكاشة وقد كان محمد بن معاوية بن حماد الكرماني حدثنا عن الزهري قال في تاريخ دمشق معاوية بن معاوية هنا قال محمد بن معاوية نعم قال من ارتدى ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيه ما قل هو الله أحد ألف مرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه هل... هل... هل حديث الموضوع هذا حديث موضوع هذا حديث مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن الجوزي في الحديث الموضوع وذكره ابن عراقي تنزيه الشريعة ولا عال و... وصيود في الآل المصنوعة وليس المؤلف نزها كتابه عن مثل هذا في فينا الحديث رجع فيها ثنية وكون يقرأ هو واحد ألف مرة ألف مرة يقرأ ألف قل هو الله واحد كم يستغرب هذا مو مشروع المشروع تقرعته بعد كل حديث وها وفي المساء ثلاث مرات وفي الصباح ثلاث مرات مع ألف مرة هذا ما ليس له م محمد بن معكاشة هذا لا ك في الكلام عليه وأنه وأنهم وأنهم من يضع الحديث نعم قال محمد بن معكاشة فدمت عليه نحوا من سنتين أغتسل كل ليلة جمعة واصلي ركعتين أقرأ فيهما ما قل هو الله احد ألف مرة طمعا أن أرى رسول الله فآرض عليه هذه الأصول قال فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين وقرأت فيهما ما قل هو الله أحد ألف مرة فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية واغتصلت ثم صليت ركعتين قرأت فيهما قل هو الله أحد مئة مرة ألف. ألف مرة عندك مئة ألف. ألف مرة فلما طرقت منها كان قريبا من السحر فاستندت إلى الحائط ووجهي إلى القبلة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على النات والصفة وعليه بردتان من هذه البرود الثمانية ف... من هذه البرود اليمنية من هذه البنود اليمانيه قد تاذر بإزار وارتدى وارتدى بأخرى فجثا مستوفذا على رجله ضم اليسرى واقام اليمنى المستوفذ الذي يجلس على على رجليه ويرفع يديه مستعجل نعم قال مستوفذ وقال العم باللهجه العاميه ثم مبوبد مبوبد هو مستوفذ نحس مستوفي مستوفي يعني اللي يجلس على مستعجل في الحديث النبي يقول أكل ثمرات وهو مستوفد يعني مستعجل يعني يجلس على رجله ال إليته مستعجل نعم. وقال محمد بن عكاشة فأردت أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله قال وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة قال فتبسم فرأيت رباعيته المكسورة فقلت يا رسول الله الفقهاء وقد خلطوا علي في الاختلاف وعندي وعندي اصيل وعندي اصيلات من السنه وحبوا ان اعرضها عليك قال نعم قلت, قلت الربا بقضاء الله ويشاء قلت بقضاء الله ويشاء الربا بقضاء الله وساق ما تقدم وساق ما تقدم بعدين الربا بقضاء الله وساق ما تقدم قال محمد بن مكه وساق ما تقدم وساق ما تقدم قال محمد بن عكاشة فوقفت عند علي وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل عثمان على علي وقلت في نفسي علي ابن عمه وختنه, وختنه وختنه وختنه الختن هو القريب من جهة الختن هو القريب من جهة من جهة النساء يعني قريب صهره من جهة, ال... من جهة النساء فختر من جهة الرجال ومن جهة النساء يقال أحمد قال يعني الصهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال, يقال, يقال له التحمد ومن قبل النساء يقال لها أحمد قال حمو ومن الجانبين يسمى الصهر, يسمى الصهر الصهر وصهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال وإذا كان من جهة الرجال وقال خسن فعلي خسن النبي يعني زوج ابنته جهة خسن ويقال حمل المراه يعني قلب زوجها ويقال الصهر اسم الأمرين خسن نعم علي بن عمه وخسنه قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد علم فقال عثمان ثم علي ثم قال هذه السنة فتمسك بها وضم أصابعه وعقد ثلاثة وتسعين وحول الإبهام وعطفها على أصابعه قال محمد بن عكاشة فعرضت هذه الأصول عليه ثلاثة ليال في كل في كل ليلة جمعة أقف على عثمان وعلي فيتبسم عند قولي كأنه قد علم ثم يقول عثمان ثم علي وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تعقلان فلما قلت والكف عن مساوي أصحابك انتحب حتى على صوته ووجدت حلاوة في فمي وقلبي فمكثت ثلاثة أيام لا أكل طهاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما, فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة هذا حديد مكتوب هذا حديد مكتوب موضوع فأنا أعوّل عليه وليس المؤلف رحمه نزه كتابه عن مثل هذا فلا حاجة أعلم مثل هذا هذه المرأي التي ينقلها الكذابون وهذا تصفره ابن عساكب في تاريخ دمشق من طريقين وهي كذب لأن محمد المعكاش هذا صاحب الرؤيا كذاب لا يثق بكلامه كما بيهم فقد كذب غير واحد من أهل العلم قال ابو زرعة الرازي وكان كذابا وقال الدار قطني وصري يضع الحديث على رسوله لهذا قال أبو سعيد عمرو الضرعي قلت رأي في زرعة محمد العكاش الكرماني حرك رأسه وقال قد رأيته وكتبت عنه وكان كذابا قلت كتبت عنه الرؤيا التي يحكيها من الرؤيا قال نعم كتبت عنه يزعم أنه عرض على شباب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال به على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال به كذاب لا يحسن أن يكتب وأشرب الجوزي في الموضوعات إلى قصة العكاش وراء اهل الرسول في المنام ثم قالوا ومحمد عكاشه من اكذب الناس ثم نقل كلامه ابي وكلام الدار القطني فيه قال السيوطي في الاله المصنوعه لما ذكر هذه القصه ابن عكاشه كذاب فلا حاجه الى مثل هذه القصه اللي رويها الكذاب ثم إنها ان فيها انه اصول الاعتقاد عرضها على النبي في الرؤيا اصول الاعتقاد قد بينت في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن البيان واكمله فلا احتجي المسلم الى, إلى مثل هذه الرؤيا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمس حتى أكن الله الشريعه الشريعة قال الله اليوم أسلت لكم دينك وأسلت عليكم نعمة فيك ورضيت لكم الإسلام دينك والله تعالى بيّن في اشتاب ورسول الإيمان ليس البر أن تقول وجوهكم ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي هذه خمسه الصور فقال إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي الحديث ابراهيم لما سأل المليون عن الامام قال انتم الا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خلي وحبي فالدين كامل واصول الدين وفروع كلها واضحه في الكتاب والسنه فلا حاجه الى مثل هذه القصة المكتوبه التي يرويها الكذاب وفيه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اصول الدين ثم يبينها فلا حاجه الى الملامات والرعى التي يرويها ولا يكذبها فليس المؤلف رحمه الله نزه كذاب عذبته لهذا نعم فصل ثم أضاف المبتدعة إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في اخبار الصفات ووضعوا أشياء مختلفة من الضلالات قد اعاد الله مسلما منها ومن تلك الاعتقادات مثل قولهم أنهم رأوا أن الله خلق نفسه من عرق الخيل والملائكة من ذعاب الذراعين. ومن عيادة الملائكة وأشياء أجل أجل أجل أجل, أجل عظمة الله من ذكرها وضعوها والويل لهم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فيتبوى مقعده من النار ثم اتوا على الاحاديث الصحاح من ذلك فردوها وتاولوها وائمه أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول بها والا ترد ولا تتاول نعم هذا الفصل بين في المؤلف رحمه الله ان المبتدعه اضافوا الى السنه واصحاب الحديث في اخبار افتراء احاديث مكروه ليشوهوا بها معتقدات السنه والجماعه ولاجل ان ينبذوهم بالكذب لاجل ان يضيفوا اليهم الكذب ويقول أنهم انهم مشبهه وانهم يتكلمون بالمحالات من ذلك يقول المؤلف رحمه والله تعالى اعلى على السنن منها ومن تكلع اشغال مثل قولهم الحديث الذي روها للبدع ونسبوه الى السنه حديث حديث ان الله خلق نفسه من عرق الحيل قبح الله من وضع هذا الحديث وان ان الله خلق نفسه من عرق الحيل والحديث الثاني انه خلق الملائكه من ذعب الزراعين من ذعب الزراعين او ذعب صغار الشعر او الريش ولي ولينه يقول يعني الشعر الليل من الذراعين خلق الله منهم الملائكه فالذعب او الذعب ذعب الذراعين يطلق على صغر الشعر او الريش ليله واول ما يبدو منها ويطلق على حلقه الشيخ الكبير عنده دقه شعره فهذان حديثان مكتوبان وضعهم وضعه الزنادقه صباحا الله الزنادقه وضعوا هذا الحديث قالوا إن الله خلق نفسه من عرق الحين والحديث الثاني إن الله خلق الملائكة من زعب الزراعي من الشعر الليل والحديث الثالث عياده الملائكة يشير الحديث المكذوب الذي فيه إن الله رمد اصابه الرمد في عينيه حتى عادس الملائكة فروي عودونه طبح الله من وضعه يسمونه يقول من الله مثل ما قال اليهود قال اليهود يقول إن الله بكى حتى ورمدت عيناه ثم عادس الملائكه قبح الله الزنادقه الذين وضعوا مثل هذه الاحاديث قال ابن الإمام الامام رحمه الله هذه الحديث من وضع الزنادقه كحديث عرق الخيل وزغب الصدر وقفص الذهب وعيره الملائكه قبح الله من وضعها نعم والله تعالى اعداء قد من مثل هذه الحديث المكتوبه